صل عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الدمل واكثر صل عليك الله ما غيث ثما فوق السهول وبالجبال وبالقرى